وَإِذَا خَجَلَ اللَّهُ مِثْقَلَ الَّذِينَ قُتِلَ الْكِتَابَ لَتُبَجِّنُ النَّبُوَىٰ لَسْ وَلَا تَكْتُمُهُ فَنَبَدُوهُ وَرَأَيْهُ رِهْمَ وَشْتَرَوْهُ بِهِ ثَمَنَ قَلِيلَ فَبِأَيْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَى الَّرِحْبُونَ أَيُحْمَدُ ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعدوا فلا تحسبنهم بمثا زة من العذاب فلا تحسبنهم بمثا زة من العذاب ولهم عذاب أليم وللله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واحتدا في الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى, وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باقلا سبحانك فقنا عذابا ربنا إنك من تدخيننا رف قد أخذ زيته فقد أخذ زيته ومال الغالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادئي فآمنا ربنا فغفر لنا جنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تصزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد